سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكين عليها متقابين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وتأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور العين كأمثال اللفلء المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لهوا ولا تأذيما إلا قيلا سلام سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سجر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء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 إلى ميطات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمارئون منها البخون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون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 أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء نجعلناه حطاما فظلتم تفكعون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم المال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 أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقتم لو تعلمون عظيم إن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 جنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الظالمين